one man فَإِنْ نَجِيَ وَإِنْ تُخْفِ غَوَتَ تُخَالِفُ قَوْمًا فَأَفْهَمُ وَخَيْرٌ لَكُمْ وَيُنْكِثْ خِرْعًا عَنْكُمْ من سير لَيْسَ عَذَابُهُ أَنَّ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ كُنْتُمْ تُنفِقُونَ مِن خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَمْ فَقَرَاءَ الَّذِينَ أُثِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَسْتَوْقِعُونَ ظُلُمًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُم مَّرْجِلُ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَجِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُوا